ثم قم اننا ياتي ها رزقنا غدا بكم لمكان فكفرت بانعمت الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان فَكَفَرَتْ بِأَنَّهُ مِنَ اللَّهِ فَأَذَاقَ اللَّهُ لَهُمْ بَأْسًا جُوعًا وَالْخَوْفَ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ واشكروا نعمة الله إن كنتم أيام تعبدون